بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا المشام طلت وإذا المحرش حشرت وإذا صحيحا وين الجنه <سؤال> نزلف علم نفس ما احضر فا هم